اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه خدمته بمديح استقيل فيه ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم صلى الله عليه إن قل ذاني ما تخشى واقبه كأن لي بيما هدي من النعم أطلعت غي الصباة الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خساره نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسميه ومن يبع اجلا مِنْهُ بِعَاجِلِهِ يبن له الغبن في بي وفي سلمي إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرمي فإن لي ذمه منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم الله ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزمي عليك ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكمي ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت جزى زهير بما اتنا على هارمي مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى